إِنَّا أَعْتَبَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرًا طَوَيْمَ النَّظَامَ لَهُ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لا اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّنَا خَافُ مِرَبِّنَا يَوْمًا عَظِيمًا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 ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسًا كان مزاجها زبيلا أين فيها تسمى سلسبيلا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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك الخرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك لا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا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 والظالمين أعد لهم ما زابا أليما